محمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أحد مدن العراق منذ مئات السنين كان عالم جديد يعيش في سمراء وله تلميذ نابه ولكن هذا التلميذ يعاني من فقر شديد وشعر يوما ما بجوع شديد لا يملك إلا فلس ونصف الفلس ذهب فاشترى رغيفا بفلس وذهب بالنصف الفلس الآخر إلى بائع الفجل والجرجير ليشتري حزمة من فجل أو جرجير فقال له البائع ولكن الحزمتان بفلس فقال له خذ مني نصف الفلس هذا وبالنصف الآخر أعلمك قضية علمية أو قضية فقهية أو مسألة فقهية تضيفها لك سخر البائع الجاهل من المريد أو من هذا الطالب وقال له ليكن العلم نافعا لك في كسب مال بفلسات كثيرة اذهب هكذا ساخرا يعني بعلمك هذا وأنقاه في الماء ثم اشرب نقيع الماء ربما يعني تشعر بثراء أو يعني يعطيك هذا ثراء حزن الطالب في نفسه كثيرا وصمم أن يعني يترك مجلس العلم ويعمل بعمل يكتسب منه يعني مالا يعيش به مبجلا بين الناس لما تغيب الطالب عن مجلس أستاذه اياما افتقده أستاذ وسأل عن قال له لقد إن انصرف لأمور خاصة الله فصمم العالم الجليل أن يزوره يزور هذا الطالب يعني في بيته فذهب إليه وطيب خاطره وقص عليه ما جرى بينه وبين بائع الخضروات الفيد والجرجير فرق العالم لتلميذه وخلع خاتما ثمينا في يده وأعطاه له وقال بيع هذا واستعن به على أمور حياته وواضب على مجالس العلم ذهب الطالب إلى مح... سوق المجوهرات ليبيع خاتم الأستاذ الذي وهبه إياه وثم من هذا الخاتم بألف دينار هذا رقم ضخم جدا لكن المشتري شك في شكل الطالب وهو رث في فياب. فقال له لابد أنك سرقته قال له لا لقد أعطاني إياه شيخي فتعالى لأثبت لك ذلك فأخذه إلى الشيخ وأعلمه أن فعلا أنه قد أعطاه إياه وهنا سأل الشيخ تلميذه معلما لماذا ذهبت بهذا الخاتم إلى سوق المجوهرات قال له يا سيدي لأنهم الذين يفهمون ويثمنون ثمن هذه القطعة الغالية قال له يا بني وأنت بعلمك أخذت تثمين علمك وتقدير علمك وتقدير ما عندك من علم من هذا البائع الجاهل الفيدور الجبرير. إذا الإنسان لا يعني يحبط إذا عاش بين ملايين من بائعي الفيدور الجبرير الذين نحن لا نقرر من شأنه ولكن لا يعني هؤلاء بعضهم جاهل لا يقدروا العلم وأهل فإذا كان الإنسان يعيش بينه ناس لا يقدرون علمه فلا يحزن. وإنما يحمد الله على فضله أن أتاه الله العلم. أما أنه يجد من يقدر أو من لا يقدر هذه مسألة أخرى. يجب أن يجلس الإنسان مع من يقدرون علمه. فإن أك في لئامكم وقليل فإني في كرامكم كثير. هذه القصة علمتني كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.